قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم وقال الذي نجا منهما والذكر دحدئ امه انا انبئكم بتاويله فاؤمنون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع بلقات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قالك ازرعون سبع سنين دأبا ثم حصدتم فذروه في سنبله إلا قنينا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدنتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلن لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عاشا لله ما علمنا عليه من سوء كانت امراه العزيز الان حف حق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين